ب س موسوعه النابلسي للعلوم ت ن الاسلاميه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 فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه ثم من مضغه م خ ل ق ة وغير م خ ل ق ة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسما ّ ثم نخرجكم طفلا ثم ل ت ب ل و أ اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إ ل ى أ ر ذ ل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 ولا هدى ولا كتاب م ن ي ر ف ا ن ي عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك و أ ن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على ح ر ف ف إ ن أ ص ا ب ه خير نطمان به وان اصابته ف ت ن ة انقلب على وجهه خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ه ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أ ق ر ب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن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 من كان يظن أ ن لينصره ن الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فليمدد بسبب إ ل ى السماء فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يذيء وكذلك انزلناه آ ي ا ت بينات وأنتر ا ل ل ه يهدي من يريد إ ن الذين آ م ن و ا والذين هادوا و ا ل ص ا ب ي ن والنصارى والمجوس والذين أ ش ر ك و اشركوا والمجوس والذين أ إن ان الله يفصل بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير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 كلما أ ر ا د و ا أ ن يخرجوا منها من غم أ ع ي د و ا فيها وذوقوا عذاب الحريق ان الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدو الى الطيب من القول وهدو الى صراط الحميد إ ن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أ ل ي م واذ بوانا لابراهيم مكان البيت أ ن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي, وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام م ع ل وليطعموا م ا ت ع ى ما رزقهم من ه ب م الأنعام منها ة فاكلوا أ و البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم و ل ي ط ع و ا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 ولكل أ م ة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م ف إ ل ه ك م إ ل ه واحد فله أ س ل م و ا وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم ا ل ص ل ا ة ومن ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير تذكر اسم الله عليها صواب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 لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم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 أ ذ ن للذين يقاتلون ب أ ن ه م ظلموا و إ ن الله على نصرهم لقدير الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم بغير حق إ ل ا أ ن يقولوا رب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 ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين مكتنوا إن مكتن مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكاي من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا ت ع م ل الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور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 وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إ ل ا اذا ت م ن ى القى الشيطان في امنيته إلا إذا تمنى ألقى تمنى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 ولا يزال الذين كفروا في م ر ي ة منه حتى ت أ ت ي ه م ا ل س ا ع ة ب غ ت ة أ و ي أ ت ي ه م عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم ف الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب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 ليدخلنهم مدخلا يرضونه و إ ن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب َََ بمثل ِِِْ ما َ ع ُ و ِ ب َ به ِِ ثم َُّ بغي َُِ عليه ََِْ لينصرنه ََََُُّْ الله َّ إ ِ ن َّ الله ََّ لعفو ٌََُ غفور ٌَُ ذلك ب أ ن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل و أ ن الله سميع بصير ذلك ب أ ن الله هو الحق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 أ ل م تر أ ن الله سخر لكم ما في ا ل أ ر ض والفلك تجري في البحر ب أ م ر ه ويمسك السماء أ ن تقع على ا ل أ ر ض إ ل ا ب إ ذ ن ه إن الله بالنسبة الله ل موسوعه ا ل ذ ي أ ح ي ا ك م ثم ي م ي ت ك م ث م يحييكم إن ا ل إ ن س ا ن ل ا ف ي ه بكل أ م ة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في ا ل أ م ر ودع الى ربك إ ن ك لعلى هدى مستقيم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 الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل بِهِ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 موسوعه و ا ت ب ا ك م وما ج ع ل ع ل ي ك م في ا ل د ي ن من حرج م ل ا م ي م ه و سم سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم, ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ف أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا ا ل ز ك ا ة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير